وجوزنا وخلصنا منه، جوزنا وخلصنا منه، جوزنا وارتحنا منه، جوزنا وارتحنا منه، عقبال كل اللي صغر منه، عقبال كل اللي صغر منه، وعقبال كل اللي أكبر منه، عقب كل اللي منه، وروح اتجوز يا غيران روحن جوز يا غيران، روحن جوز يا غيران، روح جوز يا غيران. غيران وش تبنى اسم العريس؟ وش اسم العريس؟ من دفطار العزبية؟ من دفطار العزبية؟ وكتبنا اسم العريس؟ وكتبنا اسم العريس؟ السعادة الزوجية، السعادة الزوجية. قال... <قولك> مع سلامة، مع سلامة، مع, السلامة مع, السلامة مع سلامة يمر وحبتكم <مصير> مع سلامة، مع سلامة. مع السلامه والقلب دعيلكم مع السلامه مع السلامه مع السلامه يا نكمل دينكم مع السلامه مع السلامه مع السلامه والقلب دعيلكم مع السلامه مع السلامه مع السلامه يا روح مع السلامه مع السلامه مع السلامه والقلب دعيلكم